<سؤة> إن الدنيا بعدك مظلمة والآخرة بنور وجهك مشرقة ترما واما ليلى فمسهي على هونك يا دفى شويه شويه لو نزلت العطشاه شوي, شوي يا شويه على هونك يا لطاف بشويش شويه شوي لو نسلت العطش شويه شويه شويه شويه شوي شوي شوي لو جيت حاسب لجروحه ولمي الجسد لا تنسى تخلي صدر الولد وتشفوف الحافة وصدر المهد طفل ومحة تروى أمي أمي دا نزلته مثوى شوية شوية على هونك يا لفا شوية شوية دا نزلت العطشة شوية شوية شوية شوية في قلبه طعنة رمو وحسب كم ضربة بجسمة وجروح والجم هوقف دم اليسور بهداية جروحة لا تنفتوح في ظلامك خذلك نور O'er the heart of the heart, a little bit, a little I'm on your head, a little, a little I'm on your head, a little, a little واما عن اخواي رش تربتا ولا تغسل دم عن شعبتا ولا تنزع سهم عن لبتا وخل جدا يشوفا سيبه بدا على جدر الرمل انساه وعلي علي اذا طلعت تهلت تراب شويه شويه على امانك يا الغطا شويه شويه لو نسلت العطش شويش ويه شويش ويه وخذ من نحراش ويات حبور ومن خلصوا را دون فوقيل هذا قبر المذبوح حيل مين عفوه اوشانو مظلوم قضى العمور بعد انقش يا مجروح البي وعلى خنصر هالمذبوح شوية شوية على خونك يا لفا شوية شوية لو نسلت العطشة